قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عطيته فما تزيدونني غير تأثير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ قُمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا قُدًّا لِقُمُودَ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 فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب